وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا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 وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله رب العالمين اتقوا الله ربكم والزموا طاعة ربكم وكونوا على نهج نبيكم كونوا بآثاره مستمسكين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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإن قصدا في سنة خير من اجتهاد في بدعة أيها الناس لقد أكمل الله رب العالمين لنا هذا الدين وأتم علينا نعمته بمبعث خير الأنبياء وخاتم المرسلين أتم الله جل وعلا نعمته علينا ورضي لنا هذا الإسلام دينا وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وهدانا لمعالم دينه الذي ليس بالالتباس والمتمسك بكتاب الله رب العالمين وبسنة النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم فقد تمسك بما فيه نجاته وصلاحه وسعادته وفلاحه في الدنيا وفي الآخرة فكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك في سبيل الهداية قولا لقائل ولم يدع مجالا لمتشرع يظن أنه جاء بشيء ينفع الناس والعاقد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلتا يديه فهو مستمسك بالعروة الوثقى محصل للنجاة والسعادة في الدنيا والدار الأخرى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رب العالمين محذرا من اتباع غير سبيله أو انتهاج طريق غير طريقه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وبإسناد صحيح عند الطبراني في معجمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه فكل فضيلة ومنقبة وكل خير يقرب إلى الله رب العالمين قد بلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شت المناحي وفي كافة الأمور والاتجاهات وكل شيء يبعدنا عن الله ويكون سببا في حلول غضب الله وسخطه جل علاه فقد حذرنا منه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكر لنا الوعيد الشديد حتى نحذر من الوقوع فيه قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب بجناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما وكل عبادة يتعبد بها المتعبدون وكل قربة يتقرب بها المتقربون لله رب العالمين يجب أن تكون محكمة بحكم الشريعة في الأمر وفي النهي ويجب أن تكون جارية على نهج دين الله موافقة لطريقة الشريعة المطهرة وما سوى ذاك مما يأتي به الناس مما تمنيه أهواؤهم أو آراؤهم أو إفرازات عقولهم فهو مردود عليهم في الحديث عن صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فكل ما اخترع في دين الله وابتدع في الإسلام بعد رسول الله ولم يكن عليه السلف الأخيار والأصحاب الأطهار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولو كان في ظاهره ينفع الناس فهو مردود على من جاء به وهو متسبب ببدعته واختراعه وتأويله وآرائه في تفريق المسلمين وتحزيبهم وإبعادهم عن الجادة المستقيمة والطريقة القويمة يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في السنن الراشدة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستعمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغيير فيها ولا في رأي يخالفها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 وسبيل المؤمنين المقصود بهم في هذه الآية هم سبيل الأصحاب الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وتأمل كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة إذ يبين أن الأخذ بهذه السنن الراشدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنها ولاة الأمر من بعده أن من تمسك بها هو مصدق في الحقيقة لكتاب الله مصدق بكتاب الله وأن المتمسك بهذه السنن قد تمسك بقوة عظيمة على دين الله وأن ترك هذه السنن والبعد عن هذه الآثار والانحياز إلى آراء الرجال وأقوال سفهاء الأحلام الذين ابتليت بهم الأمة في هذا الزمان سبب في ضعف المسلمين وأمارة على نكستهم وبعدهم عن الصراط المستقيم وتأمل الوعيد الذي ذكره رب العالمين في الآية التي في سورة النساء إذ يقول رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا أيها الإخوة في الله إن غير سبيل المؤمنين وغير طريق الصحابة الأوائل الأفاضل الأكرمين في الدعوة والعبادة والتعليم والعلم والتغيير والإصلاح إنما هو نزعات شيطانية وأهواء إبلسية وضلال عن الجادة وشق لعص الطاعة ومفارقة للجماعة ومضعف للأمة ومضيع للبلاد ومحزب للعباد وموهن لقدر الأمة في نظري أعين أعدائها حتى تقع الأمة بعد ذلك فريسة ميسورة تحت موائد أعداء الأمة اللئام الذين يتربصون بها شرقا وغربا. إن غير سبيل المؤمنين مضيعة ومهلكة ومذلة وهوان والشريعة المطهرة رسمت للعباد طريق العبادة وبينت للمكلفين التكاليف الشرعية عبر وسائل محددة وطرائق خاصة حددت زمانها ومكانها وبينت كيفيتها وصفتها وهيئتها وعددها وأوجبت على الخليقة أن تقتصر عليها فلا يجوز تعديها ولا ينبغي تخطيها ومن تعدها وتخطاها فقد وقع في المزلة والمضيعة وسلك سبيل الشيطان الرجيم فالوعد والوعيد والإطلاق والتقييد والبيان والإجمال والتفصيل إنما كل ذلك مرده لحكم العلي الكبير ولما سنه النبي المصطفى النبي الجليل صلى الله عليه وسلم تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون والرسل الذين أرسلهم رب العالمين للبرية أجمعين أرسلهم رب العالمين برحمته إلى خلقه ومن رام غير طريقهم ومن سلك سبيلا غير سبيلهم وعبد الله جل وعلا أو دعا إلى الله جل في علا أو سلك طريقا في التغيير والإصلاح والمعاملة مع دول القوة والحكم والسلطان على غير هذا السبيل القوين والصراط المستقيم الذي بينه الأكابر من علماء هذه الأمة عبر قرون طويلة مضت وانقضت وسطروا ذلك فيما كتبوه وفيما خلفوه من فعل غير ذلك فقد عبد الله رب العالمين بمستحسنات العقون وكأنه يقدح في كمال الشريعة وكأنه يطعن في علم الأولين وفيه إخلاص السابقين من سلف الأمة الأخيار الأطار وخالف بذلك ما جاء به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكأنه يستدرك النقص على شريعة الله جل فعله قال ابن الماجشون عليه رحمة الله سمعت مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة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 وهو اتباع للهوى فليس إلا طريقان إما طريق الشريعة المطهرة وإما طريق الهوى ووسائل الشيطان الرجيم يقول الله رب العالمين فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فهذه الآية الكريمة يا عباد الله حصر رب العالمين فيها الحكمة في أمرين لا ثالث لهما إما الاستجابة للنبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمر هذا الدين العظيم الذي رضيه لنا رب العالمين دينا وإما اتباع الهوى وسلوك سبيل الآراء وأقوال الرجال على حساب قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن صاحب البدعة قصد ببدعته أن يتقرب إلى الله جل وعلا مبالغة في تعبده زيادة في ظنه وزعمه أنه يزداد قربة إلى الله رب العالمين فليعلم أن هذا من مداخل الشيطان الذي يدخل بها على العبد حتى يسلخه من الدين من حيث لا يدري ولا يشعر فلا بد من التزام الضوابط الصنية والمعايير النبوية والآثار المحمدية في كل عمل يقدم عليه العبد في أمر عقيدته في أمر عبادته في أمر معاملته في أمر دعوته في أمر بيانه في أمر أمره أو في أمر نهيه لابد أن يكون منضبطا بخدود الشريعة بفهم السلف الأخيار والأئمة السابقين الراحلين الأطهار ولينأ بعد ذلك عن أولئك الذين غيروا وبدلوا وفتنوا وفتن الناس في هذه الأيام العصيبة التي تمر ببلاد المسلمين إن القيامة بالتكاليف شرعية فيه مشقة على النفس لأن الشريعة تأمر العبد أن ينضبط الشريعة تأتي بمصلحة العبد الذي قد لا يدريها ولا يفهمها لكن العبد المؤمن الذي صحت عقيدته وسلم توحيده وسلم أمره لحكم الله ويفوِّض حاله لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان لا يعقل ما أمر الله به حتى ولو كان ما أمر الله جل وعلا به فيه مشقة على النفس وفيه تعب وكمد إلا أنه يسلم لحكم الله ولحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند إذن يختف الله عليه ويصدده ويجعله في علو وفي قرب من الله رب العالمين يوما بعد يوم لأنه عظم النصوص على خلاف الهوى، لأنه تحمل مشقة العبادة على حساب ما تريده النفس من الساعة والدعة والراحة والركون أما صاحب البدعة فهو متلبس من هواه صاحب البدعة يريد حظ نفسه يريد رغباته وما يمليه عليه شيطانه فيظن أن هذه الإبادة التي يظنها فيها خفة على قلبه وفيها رقة لفؤاده فيسلكها هكذا يفتح الشيطان عليه باب البدعة والضلالة والغواية فيفعل هذه الإبادة أو يسلك هذا السبيل لأنه يوافق حظ نفسه لأنه يوافق رغباته وهواه فلقلنا له إن هذا هو طريق رسول الله في دعوة الناس صبر على أذاهم والحذر من مضارقة سبيل المؤمنين بتهيج الناس وإثارتهم وإخراجهم من البيوت يقول الطريق سيكون طويل بعد مائتين أو ثلاثمائة بعد خمسمائة سنة من السنين ونتعرض لكذا ونتعرض لكذا هذا شاق على النفس فلا يقبله أما هو يظن أنه في فورةٍ وفي ثورة وفي فوضى يمكن أن يحقق ما يريد لأن هذا لا يوافق الهواء لأنهم طلاب دنيا كما قال الحسن رحمه الله تعالى لما قال له رجل ما تقول في الخوارج قال إنهم طلاب دنيا وهذا ما تكلمون فيه في كل زمان منذ أن على الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما الشعار إنما هو طلب دنيا تحت ستار حكم الله والدعوة لتحكيم الشريعة المطهرة فهؤلاء أهل هوا ولهم حظ من النفس فلا يمكن بعد ذلك أن تراهم يعظمون الآثر ويحترمون الأخبار وإنما يلعبون على وتر العواطف والمشاعر والأحاسيس حتى يهيجوا الناس ويخرجوهم إلى حيث المالكة والمضرة صفك الدماء وتضييع البلاد وتمكن العدو من بلاد المسلمين تحت ستار هذه الشعارات البراقة هكذا كان الرفان من النصارى ينقطعون في صوامعهم وأديرتهم على غير طريق الحق والله رب العالمين أنزل فيهم القرآن وجوه يومئذ خاشعة خاشعة عاملة ناصبة لكن ماذا قال الله تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية إلى آخر الآيات أنا قرأت قول رب العالمين أفمن زجنا له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يسمعون وكما قال رب العالمين قل هيننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وإن قصدا في السنة خير من اجتهاد في بدع بسبب البدع عباد الله وبسبب أهل البدعي وظهورهم وسماعهم وسماع أقوالهم واتباعهم والانخداع بهم يكثر الجدل في دين الله بغير الحق وبغير التي هي أحسن وتحصل الخصومة في دين الله رب العالمين قال قتابة رحمه الله تعالى في تفسير قول الله رب العالمين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم قالهم أهل البداع وقال بعض أهل العلم وتأمل هذا الكلام المتين جيدا كل مسألة كل مسألة حدثت في الإسلام أو طرأت واختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة فهي من مسائل الإسلام كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يترتب على اختلاف الناس فيها عداوة ولا بغضاء ولا فرقة فهي من مسائل الإسلام وكل مسألة حدثت في الإسلام فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيع ليست من أمر الدين في شيء ليست من أمر الدين في شيء فأهد البداع وأصحاب الأهواء الذين يتقمصون قمص السنة والسلفية زوراً وبهتاناً يتبعون المتشابه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعسفون في تأويل النصوص وإنزالها على غير موضعها فلا حرج بعد ذلك أن يقوموا بدعوة الناس إلى تغيير المنكر بأيديهم لأحد الناس هكذا فيقتلون ويسفكون ويخربون ويدمرون بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهؤلاء قال الله جل وعلا في شأنهم فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال أهل العلم هؤلاء هم أهل البدع والأهواء ولما قال أهل التحكيم لعلي رضي الله تعالى عنه وره الخليفة الراشد قالوا له إن الحكم إلا لله لماذا قال أهل التحكيم لعلي إن الحكم إلا لله الخوارج يقولون نريد حكم الله نعم هم في القديم والحديث لكنهم في القديم كانوا يفعلون ذلك غيرة على الدين بزعمين فغلوا فيه فوقعوا بالشطط والغلط واللغط وانحرفوا أما في الحديث لا دنيا ولا دي وإنما هو جهل واتباع للهوى وعمالة دسيسة لأعداء الأمة يوجهونهم كيفما يشاؤون ومتى يريدون وكل ذلك على حساب بلاد المسلمين التي يرفع فيها نداء حي على الصلاة حي على الفلاح يريدون أن يخضوا بالبقية الباقية على شعائر الدين في بلاد المسلمين لما قالوا لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن الحكم إلا لله قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه كلمة حق أريد بها باطل وتأكد في الأخبار النموية والآثار المحمدية أنهما ما قامت بدعة في دين الله إلا وميتت سنة فروي من حديث غضيف بن الحارث رضي الله تعالى عنه مرفعان ما أحدث قوم البدعة إلا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة وفي المفند وغيره من حديث غضيف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أمة ابتدعت بعد نبيها في دينها بدعة إلا أضاعت مثلها من السنة فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله واحذروا من الوقوع في البدعة والاختراع في دين الله احذروا من البدع الاعتقادية وما تمليه الآراء والعقول في دين الله رب العالمين فإنها أشد ضلالا وأعظم أثرا ونكاية في نحور المسلمين واعلموا أن في ظهور البداع انطماصا للسنن والسعيد من عض على السنة بنواجده فاحياها ودعا إليها حتى رد الله جل وعلا به مكتبعا أو هدى به زائغا أو أنقذا به حائرا كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى عدي بن أرطاه بشأن بعض القدرية قال له نافحا وواعظاً أُثِق بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدثه المخبثون فيما قد جرت به سنته فعليك بلزوم السنة فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم ارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا وهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل كانوا فيه أحرى إنما هم السابقون تكلموا بما يكفي ووصفوا ما يشفي فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر لقد قصر دونهم أقوام فجفوا وتجاوز عنهم آخرون فغلقوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يأص الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نجعلنا من المستقيمين على السنة ومن المجانبين للبدعة وأهلها وأن يجعل منا على ما يحب ويرضان أقول ما سمعتم واستغفر الله إنه كان غفارا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 ولزم طريقتهم إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتبعوا ولا تبتدعوا اسلكوا سبيل السنة واحذروا من الوقوع في المذمة والبدعة فقد كفاكم السابقون ما فيه نجاتكم وفلاحكم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا تكلموا بما يكفي ووصفوا ما يشفي وإنهم كانوا على الصراط المستقيم يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كل عبادة كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا وهكذا كل قول أو منهج أو عقيدة لم يعلنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن شائعا مشهورا ذائعا بينهم فاحذروا من اعتناقه واحذروا من أن تكون أذنابا وذيولا له وكل وسيلة دعوية وطريقة في إصلاح البرية على خلاف طرائقهم وليست على سبيلهم فاحذروا من أن تكونوا من الداعين إليها فلو كان فيها خيرا لفعلها الأصحاب الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أخرج الإمام الدارمي في سننه بسند صحيح أن أبا موسى لا رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع قال له يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة يقول أبو موسى لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع يا أبا عبد الرحمن دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت قوما يجلسون في حلقة في هذا المسجد النبوي الشريف وبينهم رجل يقول الرجل وفي يديه حصى يقول لمن يجلسون معه كبروا مياه فيكبرون مياه هللوا مياه فيحللون ميئا سبحوا مياه فيسبحون مياه إنهم يسبحون ويهللون ويكبرون إنهم يجتهدون في العبادة يجتهدون في الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد والتقبير إن الأمر في ظاهره خير يقرب إلى الله إن الأمر في ظاهره طاعة ترقق القلوب تدمئ العيون وتزيد في صحائف الأعمال في ظن من يقوم بها فلما بلغ ذلك عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم سبحان الله أفلا أمرتهم أن يعد سيئاتهم وضمنت لهم أن يضيع من حسناتهم شيء ثم أتى حلقة من تلك الحلق أي عبد الله ابن مسعود أتى حلقة من هذه الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التسبيح والتهليل والتقدير والتحميد ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التقبير والتهليل والتسبيح والتحميد المقصد خير والنية صالحة والعمل في ظاهيره خالص وهم يفعلون طاعة لكن هذه الطاعة ليست على الطريقة النبوية وليست على الهيئة المحمدية وإنما هي على صفة مخترعة مبتدأة لم يفعلها رسول الله ولم يفعلها الأصحاب الأخيار ولاة الأمر من بعده صلى الله عليه وسلم فماذا قال لهم عبد الله ابن مشعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال فعد سيئاتكم فعد سيئاتكم تسبحكم سيئات وتكبيركم وتهليلكم وتحميدكم سيئات أد ذلك سيئات فإني ضامن, فإني ضامن أن ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحقم يا أمة محمد انظر إلى هذا التشديد في النكير انظر إلى هذا التغليظ في الإنكار على مثل هذا الأمر لأن الأمر عظيم في الحقيقة إنه اختراع في دين الله إنه فتح باب ضلالة إذا فتح لا يسد إلا بسفك الدماء وتطبيع البلاد وتحزيب العباد وتمكن العدو فليغلق الباب من أوله بكل حزم ولو بحد السيف ولو بوطع الصوت حتى يسلم الناس ولا أمن الناس على دينهم وإلا لو فتح الباب فلا تسل بعد ذلك عن الأنهار الجارية والدماء التي تسيل أنهارا مدرارا ثم نندم حيث لا ينفع الندم حيث لا مجال للعودة فقال لهم عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضه إني ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحقم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء أصحابهم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلع والذي نفسي بيده لأنتم على ملة هي أهدا من ملة محمد إنه كلام شديد إنه كلام شديد أأنتم على ملة هي أهدا من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو نفتتح باب ضلاله قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير ما أردنا إلا الخير دعونا من النوايا دعوا النوايا لرب البرايا دع القلوب لعلام الغيوب وإن الحكم على ظواهر الأعمال موافق للشريعة أم مخالف للشريعة أهو طريق رسول الله أهو طريق المصلحين من الصحابة والعلماء العاملين ممن وراهم الثرى تحت أطباقها أم هو على غير ذلك إن كان الطريق طريقهم والسبيل سبيلهم فعلى العين والرأس وإن لم يكن فلا على العين ولا على الرأس وإنما هي بدعة في دين الله واختراع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكم من مريد للخير لم يصيبه ولن يصيبه لأنهم تجنبوا طريق رسول الله وسبيل السنة النبوية على صاحبها أزكى صلاة وسلام وتحية جاء رجل للإمام مالك بن يانس رحمه الله تعالى فقال له يا إمام من أين أحرم قال أحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل قوم مواقيت مواقيت زمانية ومواقيت نكانية محددة لا تقديم ولا تأخير ولا تبديل فلا يجوز في مثل هذا الأمر أن يقال فيه بالآرات الرجل يريد أن يذهب إلى عمرة أو إلى حج ولهم يقال وميقاته أهل المدينة هو مقات ذي الحليفة الرجل يريد أن يحرم من مسجد رسول الله أي من مكان أبعد يظن أنه إذا حرم من المسجد النبوي يحصل خيرا أكثر ويحصل فضلا أوسع فلما ذهب للإمام مالك فقال له من أين أحرم قال أحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرجل يا إمام فإن أحرمت من أبعد منه قال تفعل فأني أخاف عليك الفتنة. قال لا تفعل. فأني أخاف عليك الفتنة. قال وأي فتنة في ازدياد الخير؟ هذه الآراء. هذه العقول هذا هو الكلام في الدين بالأراء والعقول واتباع أقوال الرجال الذين ظلوا عن السبيل فيضيل الناس عن السبيل والطريق. قال وأي فتنة في ازدياد الخير؟ فقال له الإمام مالك. فإن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك خصصت بفضل لم يخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد الفتنة الشرك الفتنة الشرك قالوا كيف قال لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فإن المشرع والمستحسن الذي يتبع عقله وآراء الرجال في دين الله وفي قال الله وفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يظن أنه أعلم وأنه أدرى وأنه أوسى علما وأنه أكمل عقلا أو أن الله خصه بمزيد فهم وعلم وعقل وفضل لم يخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي به ذلك إلى أن يرد السنة وأن يقبل البدء فيرد حكم الله وحكم رسول الله وتلك هي الفتنة قال الإمام محمد الفتنة الشرك الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أي بعض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك فاتقوا الله عباد الله والزموا السنة واحذروا البدعة جانب أهل البدع والأهواء ولا تغطروا بإبادتهم ولا بزهدهم ولا بصيامهم ولا بقيامهم ولا بطلاعاتهم البئيسة ولا بوجوههم الكئيبة فإنهم دعاة شر وسوء وفتنة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة فاحذروا أن تكونوا ممن يخالفون الآثار بالآراء والعقول وأقوال الرجال وما بتضيع في الإسلام بدعة إلا وأميت في مقابلها من السنة تكونوا بالسنة مستمسكين وكونوا عن البدعة مجانبين ومباعدين حتى تموت على ما يرضاه الله ويرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض السلف لا أدري أي النعمتين علي أعظم على أن هدان الله إلى الإسلام أم على أن هدان الله إلى السنة أسأل الله أن يميتنا وإياكم على التوحيد والسنة ونجنبنا طرائق أهل البدعة والمذمة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 اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا واجعلهم على عدوهم سيفا شهيرا يا رب العالمين اللهم انصر كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين الموحدين المستنين اللهم منصر كتابك وسنة نبيك صلّى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين الموحدين المستنين اللهم أبرم لهذه الأمة في أمر الرشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويأمر فيه بالمعروف وينها فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم اجعل ولايتنا في بلادنا في مصر في يد أمينة تخافك وتخشاك وتتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل ولايتنا في من يحكمنا بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اعنه وانفقه يا ذا الجلال والإكرام واجعل سيفا على رقاب المعاندين وعداء الملة والسنة والدين يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا أمننا واحفظ لنا مصرنا وسائر أمصار المسلمين اللهم أمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين